أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم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 ويستغفرون للذين آ م ن و ا ربنا ربنا وسعت كل شيء ر ح م ة وعلما فاغفر للذين, تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 رفيع الدرجات ذو العرش يلق الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقى يومهم بارزون, يوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء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 إ ن الله سريع الحساب وانذرهم يوم ا ل ا ز ف ة إ ذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خ ا ئ ن ة الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إ ن الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الارض فينظروا, فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوهم اشد منهم قوه واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم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 فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم إ ل ا ما ا ر ى وما اهديكم إ ل ا سبيلا رشاد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 ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد ى يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ى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 وان مردنا ا إ ل ى الله وان المسرفين هم اصحابنا فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري إ ل ى الله إن ان الله بصير ب ا ل ع ب ا د فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق ب آ ل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه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 ادعوا ر ب ك م يخفف ع ن ا يوما م ن ا ل ع ذ ا ب و ق ا ل ا ل ذ ي ن في ا ل ن ا ر ل خ ز ن ة ج ه ن م ا د ع و ا ر ب ك م ي خ ف ف عنا ي و ه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 موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي ل ل ع ل و في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و و ي م ي ق و م ا ل أ ش ه ا د ي و م ل ا ينفع الله ظ ا م م ي ن ع ذ ر ت م ولهم ا ل ل ولهم ع ن ة س و د ا ى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 و ذ ك ر ى ل ك ه ا ل أ ل ب ب ا ف ا ص ب ر إن وعد ا ل ل ه حق و ا س ت غ ف ر ل ذ ن ب ك وسبح ب ا ل ع ش ي و ا ل إ ب ك ا ء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 ثم من ن ط ف ة ثم من ع ل ق ة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أ ش د ك م ثم لتكونوا شيوخا ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أ ج ل ا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت ف إ ذ ا قضى فإنما يقول, له فإنما يقول له كن فيكون الم تر إ ل ى الذين يجادلون في آ ي ا ت الله انا يصرفون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 فلم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أ ابواب جهنم خالدين فيها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 فلما راوا باسنا قالوا آمنا, بالله وحده قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا